اسمي جسمي روحي و يا حسين اسمي و جسمي روحي و يا حسين يا حسين نهوك للموت للموت أوصلها إلى أبي عبدالله ضو عوري وعر شاكي بقلبي يا سلطان المحبه وفي الدوالك حبي يا هل ساكن ضو وقلبي بقلبي يا سلطان المحبه وفي الدوالك حبي ضريحة كمس يرسم عولى دربي على كعبة هواك العطيفة تلبه ضريحة كمس عاي يرسم للعولى دربي على كعبة لبي عيني ونفسي واهلي وعمري يا حسين عيني ونفسي واهلي وعمري يا حسين شيء فيك لولاك واسمي اسمي شك الله <سؤال> حسيني يا حسين مهواك للموت <سؤال> يا حسين يا حسين هلا <سؤال> بيعوا <الشاق> الحسين للموت <سؤال> <سؤال> حسين <سؤال> طوفان الأي فاضب طيل عين عبر بحر القالب واشراعه عرمشين يطوفان الكشك راحب عبر بحر القالب واشراعه عبر بحر القالب واشراعه مدارس للمحبان قلبا والجفنة وكل قطرة دامع تنزل تصيح حسين وكل قطرة دامع تنزل دمعي و ظلعي و عبرت صدري يا حسين دمعي و ظلعي و صدري يا, يا حسين ها هيحات انساك للموت للموت يا اليا اسمي اسمي وجيسمي و روحي جسمي و جسمي ان شاء الله كله كن مثلة الى الحسين يا حسين يا حسين من هوا هايم يجاريني اذوب وطيفك بعيني يوافيني انا عاشق والهوى هايم يجاريني اذوب وطيفك بعيني يوافيني يا دم وادم العازم يجري بشراييني ومن مهدي ومن مهدي لاعيد لحدي تيرا عيني ومن مهدي لاعيد لحدي تيرا عيني شودي وزادي وذخري Jogueu é de Deus a Deus يا طور المعزل ساكين بروحي يا حذن الويفة ويا بلسام جروحي يا طور المعزل ساكين بروحي ويا حذن الويفة ويا بلسام جروحي شار فالا يهدا اليك ناحي الى فالا يهدا اليك ناحي يا مالك سوعد وثابت بسوحي ويا مالك سوعد وثابت بسوحي ایو فرح و غایت صبر یا حسین نوح و فرح و غایت صبر ملقا صوت حبيبي هذا <تصفيق> نداوك <تصفيق> جاتي دمعة وحط قلبي وحط قلبي وحط قلبي درع للنائبات منعه يبان صوتي طوف في بخه طيري سمعة يضل صوتي طوف في بخه طيري سمعة می بدل للقبت طابعه جنوبي وما مي بدل للقبت دمعي وسامعي ودم لي يا تذب صوت المنايا ما مدت هيها تذوب ما مدت يا خالد يا حسين ابكي في قرشمعات يا يا حسين ابكي ابرو عبرة نوور دهري يا حسيبه <تصفيق> ابرو عبرة نوور يا حسيبه <تصفيق> <تصفيق> اسمي و جس می وروحي وفعكري يا حسين اسمي و.. اسمي وروحي وفكري. يا حسين اسمي و جس می وروحي وفعكري الظم ايه